الله حفيظ عليهم وما أنذ عليهم بوكيل، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتُنذر أم القرا ومن حولها وتنذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع إلى ريب فيه.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 شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه تعكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليب السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء وأقدر إنه بكل شيء عليم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 لا حدة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حدتهم داحضة وَجَدَتْهُمْ ضَاحِبَةً عِنْدَ أُمِّهِ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَ السَّاعَةَ قَرِيبًا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 ترى الظالمين مشفقين مما كسروا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رغضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وينحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظل المراكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وَمَن عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ رَبُّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يغْفِرُونَ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 ويضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من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 الله. ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ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 وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ الْأَئِنَّ يُكَلِّمُ اللَّهُ إلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَائِحَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا